بسم الله الرحمن الرحيم طب <تصفيق> طب إِنَّ اللَّهَ يُحِدُّ الَّذِي لَيُطَاتِلُ wa wow. قال ما عز ابو اذن الله كنبا تالله لا يذني قوما Most of the وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاةِ طَالُوا هَذَا فِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَهُ مِنَّهِ من No, no. Let's go. هو الذي أرسل رسوله <تصفيق> يا رب لو همي الذي ما امنو هل اضللكم مااتت جراكن ترجف من نارامين امين <تصفيق> يعافظ لكم ذنوبكم ويبخلكم جنات تجري من تحتر الأنهار ذلك الفوز العظيم وأفضاء تحبونا نا.